مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم قال رحمه الله قال هذه الفراء التي يعني افترها هؤلاء الناس يعني زيادة على ذلك انكم جهلتمونا جعلتمونا جهالا في كتبكم وقلتوا إن هؤلاء أهل بذعر أهل أهواء وقلتوا إن هؤلاء الناس ظلال كذلك كان الواجب أن تقرأوا كتبنا حتى تستطيعون أن تنسبونا إلى شيء مما نسبتموه ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني بعد ذلك يعني ما ذكره جده الإمام المجدد رحمه الله في رده على ابن سحيم القاضي ذاك الذي افترى على الشيخ محمد نحن عشرين أو أزين من عشرين وقال الشيخ بعدها لما جاءت فتسالة كتب في آخرها العشرين هذه فرية قال سبحانه هذا أبوتان حضر كان عام الانسان أن يقرأ من كتب الشيخ ما يقرأ من كتب خطومي الذين يفترون عليه ولذلك لو تلاحظون أن الشيخ محمد رحمه الله نشر, نشر الله عز وجل له الطول في طوبي. في القاره الهنديه وفي شرق العالم الاسلامي وفي غربه في افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا بحمد الله والناس يقراون كتبه في كل مكان لكن هؤلاء الناس الذين خالفوه سبحان الله لم يقرؤهم او لا يكاد يقرؤهم مع كثر ما اعتذر ما شاء الله العافيه ثم بين الشيخ رحمه الله يعني يعني جملة من الفراء التي تقدمت وقال في آخرها جوابنا فرقة الطريان سبحانك اللهم من ثم قال رحمه الله كلاما موصفا قال أقول بدأ يدعو الله تضاكر على أقول وامقث يا إلهي منا نحن وخصومنا امقث يا الله من أضغض الهادي النبي صلى الله سلم وما قد يقول اغضب يا ربي ان كنا نحن او هؤلاء واحد منا يكره النبي من صلى الله عليه وسلم او يكره سنته ففكره يا رب واغضبه وهذا من صافي انه يشتك نفسه مع عدم وجب وان اوياقن لعلى هدى او في ضلال مبين ثم بين رحمه الله يعني بعض الحوادث التي نحن تكلمنا عنها في الخطا الذي حصل من مسامة ثم قال رحمه الله وليس من شرط الدعاة العسمة. حتى لو حصل هذا من الدعاء ليس الله أن خذنا منهم من الحق الذي قالوه ولو حصل منهم خطأ فرده عليه كايرا من كان لو حصل يعني ثبت أن لا أحد. ثم ذكر رحمه الله أن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا في قصه تقيف اجعل لنا انواطا يعني اجعل لنا شجرة ذات أنواق يعني نعلق عليها عدل احد انا نتبرك بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر والله انها السنه والذين في بيده انها السنه تركبون سننا من كان قبلكم حلوه قدة بالقدس الى اخر الحديث ثم ان الناظم رحمه الله بين ان ائمه الدعوه يحكمون على الانسان بالكفر العين و كذبون بيات وقال نحن لا نكفر احدا حتى تثبت عليه البينه ويبلوه البلاغ المبين انه فعلا تبلغ الائانه اما الانسان الذي يقعد فينا لا نكفر به فتفسير المعين غير تكفير الفعل قد الانسان يثبت في من الصبور لكن ما نكفره هذا الفعل سوف صحيح لكن ما نكفره لماذا لا نكفره حتى نبين له قد يكون في بلدة نائية، قد يكون ما سمع قد يكون شيء من الدين، قد يكون هذا الذي بلغ من الدين هذا من التوحيد، فما يحصل بعض الناس في بلدان بعيدة زاروها بعض الدعاة زارها بعض الدعاة وجد أن هؤلاء الناس مساكين يعني, يعني كل ما خلوا صلاة رأى هو لهم لفه على قبر يعني فيما كل صلاة هذا جاهل فالإستجل أن تعلمهم وأن تبين له التوحيد وتبين لها اصنع عبودية الله وجل وما احدث الناس من البدع حول ذلك ثم بين الناظر رحمه الله سريه في كراهيه الوهابيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله شيء يعني من الحياه العمليه التي له يساله قال انت في التشهد صلاه المستقبل الحكمه لا تسلل كما هو المسجد قال الشيخ محمد نحن نرى انها ركب ليست واجبه او لا تصح الصلاه الا بها من هو الذي حب المصلي أنا انا اللي يقول صلاتك صليت ولا ما صليت جائزه ولا اللي يقول لا عيد صلاتك صل على المصلي ارجع تعال صل على المصلي يا سلطانه هم انت مجرد دعوة على عن المصلي لو انت سويت سجود على جبهتك انت ما صليت ركب في في الصلاه ثم بينا الناظر يعني رحمه الله قال ركن الصلاة عندنا صلاتنا يعني على الرسول ما صح عداتنا يعني ما تركه أعداؤنا القول ما ترك أعداؤنا القول به هنا نحن نقول به لتعظيمنا رحمه صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد ولهذا قال هو عندنا احب من نفوسنا لشرعه تقديمنا تقديسنا نعم أحسن الله عليكم قال ورحمه الله أطرد قصر في الزيارة الشرعية وعندنا التفصيل في الزيارة فعرفوا من تفصيل إلى الإشارة من قال الزور قال لا تشدوا الى إلى الذي اعد كلاهما قد قاله الشفيع فأنكر النصين أو اطيع الذين مولانا بكيان النبي وإكيان تسليم وهذا مذهبي لك الذي يزوره استمدادا مع لعنه من جعل الأعياد ولعنه من جعل القبور مساجدا المحبورة. هذا الفصل رحمه الله عقده والناظم رحمه الله للزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فيها أن الزياره لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل وكذلك القبور الصالحي تحتاج إلى أن تفصل فيها أنت إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تريد ما الذي تريده هل تريد ما فعله الصحابه والتابعون والايمه المهديون ما الذي فعله هؤلاء هم الصلاه والسلام عليهم والشهاده له بانهم بلغ الرساله وعد الامانه صلى الله عليه واله وسلم مما يزيد في محبتك وتقيمك للمستقبل او تريد ماذا شيئا اخر ما الذي تريده ان عرضت ما اراده السلف هذه زياره شرعيه وان اردت ما اراده هؤلاء الخلف الذين فتحوا ابواب الشرك من الاستغاثه به من دون الله تبارك وتعالى هذه سيره الشركيه ما فعلها احد من السلف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي قال زوروا يعني القبور هو الذي قال لا تشد الايحاء الا الى ثلاثه مساجد ما هي المساجد ها؟ قال مسجدي هذا هل تلقبري ما تلقبني قال مسجد والمسجد الحرام والمسجد الاخر طيب كيف يدخلنا القبر معهم لا شك ان الذي دخل المسجد رحل إلى المسجد ثم سلم على المسجد صلى دخلت على وجه التبع، لكن اذا اردت على وجه الاطاله اين الدليل عليها لابد بد من الدليل ولهذا الشيخ. اللذين قال الشيخ الذي قال زوروا القبور زور زوروا قبور زور الصالحين وادعوا الله لهم لانك انت تحب أن يكون فيما بعد لك مثل الذي تريد أن يفعل بك الناس مثل هذا تريد تريده بمسجد فاذا اداب الى قبور الصالحين واعتبر وادع الله لهم تسليم الله عز وجل الله النساء وسلم ثبت عنه في وغيرهما انه دعا لاهل البقيه الذين هم خلف المسجد فالنساء وسلم دعا لهم ودعا لهم اكثر من مره وامر الناس ان يزوروا القبور بدل أن كان كان اناعا فقال ندين مولانا باتيان النبي نجعله عباده السلام على النساء وسلم إتيان ولكن إتيان تكانه تسليم وليس استغاثه به صلى الله عليه وسلم لكن الذي يزوره استندادا يعني يستغيث به ويقبل مدد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لك هذا زوره قال لك اسمع ان صلى الله انتهى الى انه لا يجعل القدر عيدا يعني يتكرر الانسان دائما اليه ولهذا قال الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما جاءه السهيل ودخل ثم إنك أخر سهيل تقدم فانتظر ما لم أوجدني موجود سهيل هذا اللي الحسن اللي يسمونه المثنى لأن الحسن المثنى الحسن. الحسن قال له أين أين كنت قال كنت في حجرة سلم عليه رواه سلم أنا أخي كذا دخلت المسجد سلم تقول السلام عليكم شوف هذا حفيد المسجد وقد وجد هذه قصة عن زين العابدين وجد يعني عن الحسن عن عن حسن بن علي رضي الله عنه الذي هو حبيب المصطفى. النبي صلى نبه وقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور فجعلها مثل المسجد المسجد تصلي فيه وتدعو وتستغيث بالله عز وجل تفعل في القبر مثل ما تفعل في المسجد النصارى قال لعنه الله على اليهود والنصارى هؤلاء الذين فعلوا يريدون ان يفعلوا بقبره كما كان يفعل في المساجد التي بناها الانبياء قبله عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله في انتبال الشفاعة المثبتة والمنفية شفاعة من قبل يوم الموقف أو دون إذن الله هذا منتفيه أو للذي لا يرتضيه المولى قد أبطلته واضحة تتلى وعندنا لا تطنع الشفاعة من غير مولانا بشرط الطاعة لأنها رعودة في الموقفين مخلص لا مشرك منحري فيك. ويا الهي الحق شفن عبدك محمدا فينا وحقق وعدك وَعَافِنَا من فتنه الاشراك فانها حباله الاشرك احسنت هذا يسمونه في البلاغه ايش قال اشراك الاشرك يسمونه في البلاغه جناس جناس أحسن طيب قال رحمه الله اذ فصم ببيان الشفاعه المثبته والمنفية اولا يعني اراد المصنف بهذا ان يبين نوع الشفاعه الشفاعه المثبته و الشفاعه المنفيه الشفاعه التي اثبتها الله تبارك و تعالى و اثبت النبي صلى الله عليه وسلم دينا يتدين الانسان بها لله تبارك و تعالى و التي نفاها الله تبارك و تعالى فلا ليست فيه من دين الله تبارك و تعالى فذكر ثلاثه انواع للشفاعه اولا الشفاعه الشركيه وهي التي يطلب فيها الانسان سواء من الاصنام او من الانبياء او من الاولياء او من الصالحين او من الشهداء أو من كائن من كان يطلب منهم يعني أن يغيذوه ويكشفوا ويكشفوا قربته هذه الشفاعة الشفية أن تطلب منهم ذلك وأخبر الله عن المشركين أنهم يقولون ما نعبد هؤلاء الذين من ما نعبدها لأنه يتمثل صحيح رمز لرجل صالح لكنهم لا نعبدهم فقال الله عنه قال ما نعبدهم إلا لنقلبون إلى الله زلفنا هؤلاء نفس القبر قوية ما نعبد القبر نعبد منه ان واحد من الله لكن نجعله بيش بيننا وبين الله فجعله واجقة بينه وبين الله من الشرق. ثم ان الناس يعني لما أراد عليه قال ويعبدون من دون الله ما لا ولا ينفعهم ويفورون هؤلاء يشفعهم عند الله قال الله ربك تعالى قل أتمنذون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما شرقون يسمىه شركا سمى جعل الواسطة شركا ثم بين الناب رحمه الله يعني يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في حال يعني نثيل موته إلى قيام الساعة يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولا لآذة يوم القيامة كان يكون ما فيه فائدة للحلم لانه يقول أنا يوم القيامة سيد ولا لآذة طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لك. ما يكون هناك فائدة إنه في يوم القيامة يقول سيد ولا إذا كان أنت تستريد به قبل ذلك في من حين الموضوع ولذلك قال الشيخ بعدها رحمه الله في يعني بيان عكسها وهي الشفاعة مثبتة أو الشفاعه عفوا المنزيه ايضا من انواعها الشفاعه من دون اذن الله تبارك وتعالى والثالثه الشفاعه من دون رضا الرب عز وجل عن هذا المشروع له لكونه كافرا الان وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في ايه واحده في قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أي ياذن الله مما يشاع و ويم... جمعهما بايه الايه ثم بين رحمه الله في قوله قال لانها موجوده هذا تعليم لبطل... لبطلان الشفاعه انما هي لان الشفاعه خاصه الشفاعه هي خاصه باهل التوحيد لا اهل الشرك ثم بين رحمه الله الشفاعه المثبته التي جاء بها الشرع وذكر انواعا يعني يعني انواع الشفاعه المعروفه كشفاعه العمه في اهل الموقف يوم القيامه يعني, يعني يبدا حسابها وكذلك الشفع لهذه الكبائر من هذه الامه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختبأت دعوتي ما من نبي الا دعا له دعوة مستجره الا دعا بها على قومه الا انا فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي وهذا كما اخبر الله تبارك وتعالى عنه عليه الصلاه والسلام من مؤمنين ورود الرحيم صلى الله عليه وسلم ثم دعا أن النار رحمه الله ان الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهذا من احسن ما يدعو به الانسان ان الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا احسن من ان يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم باسمك يوم القيامه يا رب هذا علي دين كبير اسالك يا رب ان تدخل الجنه ولا تحاسبني يا فلان احبنا والله يا اخواننا معهم هذا الدعاء الصحيح ما هو تزكي بقلبه وتستغيث به صلى الله عليه وسلم ان يكشف قربتك او نحو ذلك ثم نتابع النعم هذه سباله الاشراك يعني يريد بها ان هؤلاء الناس يذل الصياد الذي يضع شراكه هذا في الحقيقه يعني هؤلاء هذا الخبيث هذا امسكهم كما يمسك الصياد الطيب ولم يستطيعوا المغادرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لماذا لم يستطعوا؟ لأنه فيه شرك هذا الذي فتحه أبواب الشرك وأراد أن يحبث يعني صاحب القبر لله سبحانه وتعالى أستاذ الله عليكم قال رحمه الله فصل في تغييره في مسمى الشرك الأكبر تسميته توصلاً توصلاً إلى الضلال وتعمية على الجمهات قد فتحوا للشرك بابا واسعا بشبه وأبطل الشرائع قال لهم جهالهم لا تسجدوا وكل شيء ففعلوه ترشدوا ونادوا الدفين عاكفين ركعا قلوا الندى هذا وليس بالدعاء أقول فالقضوع والخشوع رب السجود إنه الممنوع فقد نهى أن يستغيث أحد بأحد أو يستعيل أحمد نهاهم عن فعل شيء يقدره عليه سدًا للذي هو أكبرون لم تعرفوا مقاطد الشريعة فجئتموا ببدع فضيعًا شبهته على الطغاب والذقر بأن إجمعًا على هذا الثقر ولم يخالف غير أهل العارض بلا دنيلٍ عنده أهل العارضي ولا لا؟ أو العارض عنده لا بأش العارض نعم بسم الله ولم يخالف غير أهل العارض بلا أهل العارضي أهل الرياض كانت تطلق على الرياض واحيانا يتوسعون فيها تاريخياً يذكرون التي القرى التي على جبل طويك وما جاورها وما يعني أشمل منها في الشمال حريولا والبلاد فيه بلاد لكن لو أدخل العارض غالباً يربيها ولم يخالف غير أهل العارض بلا دليل عندهم يعارض مع أن أصحاب الإمامة أحمد. قد أخلق عبارة لا تجحد دليلهم توسل الصحابة أقول أبعدتم عن الاصابه من جهلكم لم تفهموا المقصود أحدثتم ما لم يكن معهودا في السلف في الماضي نعم أحدثتم ما لم يكن في السنة نعم في في أهل العلم الخائضين في بحار فهمي يفعله المخصوص من لا ينكر فعله المخصوص بفعل... بفعله الله المخصوص... المقصود من لا ينكره في الزمن المقصود او من يحضره لا باس يثقى بأهل الدين في منحلات وقحط يستسقى به الدين نعم لا الدين في ممحلات القحط وسنين فيخرج الصلاح للمصلى فيرفعون الأيدي نحو الاعلى من اين صح انه بالغائب والميتين تدفع النواب وفي وفيعودون للراشد الفاروق يعني الرسول عند الاستحقاق من بعده بعمه مستقي يا بحاضر يدعو بحاضر بحاضر يعني اصحابها صلى الله عليه عندما بحاضر يدعو شجاء الاغبياء عندما بعده بعمه مستقي بحاضر يدعو شجاء الاغبياء شجاء الاغبياء يعني أن هذه كالحلقة في شوكة الأربية الذين لا يفهمون السنة قال له قم تجع يا عباس وهذه أسقطها الأرجاس يعني هذه الكلمة من الرواية قم يا عباس هذه أسقطوها يأتي دماذا ولا يقاس الميت بالنحياء مفارق والجهل راس الدائي ما فيه والله لهم تعلق ومن يزغ عن الصواب احمق لو كان لجاذ فيما مرضهم من ضل عاد عند دهيا عند دهيا تؤلم وسألوه حيث كان المحيا مثل الممات ويحه والتحيات حتى السؤال بالنبي الحنفي انكره حكاه كل مصفي حتى السؤال بالنبي الحنفي ينكره يعني ابو حنيفه رضي الله عنه حكاو كلهم موثوقين يقول يقول لا تسال بغير غير الخالق او باسم غير الخالق يقول لا تسأل بغير الخالق أو باسمه أو وصفه المطابق لو كان حيا قلتمو توهبا واختار دين العارضي منهبا فاين أين خرقنا الاجماع وقولنا عند الهداة شاعا وللهمى بابن عقيل الحمدني عبارة بها الشكوك تنجلي عنها سلستقي في رسائله وامحثر الإقناع في مسائله واتبع أخي, في واتبع, الدين. أخي. واتبع اخي في الدين من تقدم واحذرت روحا سرحت والي على نعم, نعم. هذا الفصل يبين الناظر به رحمه الله يعني تغيير هؤلاء الناس اسماء الشرك الاكبر باسامي او اسماء يعني لبسوا بها على الناس فجعلوا التوسل لاسم الاستغاثه الشركية المجمع عليها التوسل حصل فيها خلاف متاخر لبعض العلماء وهي عند السلف ما فيها خلاف الصحابه و السبع ما عندهم خلاف لكن حصل خلاف متاخر فراحوا أدخلوا استغاثه في مساله التوسل حتى يلبسون به على الناس كل هذا كما قال الناظر رحمه الله توصلا الى الضلال وتقنيه على الجهال لاحظوا يعني ان مما شرعه هؤلاء يعني لاتباعهم الذين حاربوا دعوة التوحيد اولا انهم فتحوا الباب لأشهار الشريف نسأل الله العظيم يعني حتى قال لهم هؤلاء الناس إذا كان أنت لم تجعل إلها مع الله أو تجحد الله خلاص كل شيء يفعله حتى لو وقع في شرقية فعلها ما في مشكلة يعني الشرف حصروا في ماذا في جعل شريف مع الله فقط يعني ربا مع الله أن تقول كذا فلان مع الله وهذا لا شكل مجال هذا ينفي ما اشفع عليه المسلمون من باب الردة تعرفون باب الردة نقول انما اشارت الردة والبعض اقوالا وافعالا فينوها رحم الله ان فيها واحد شيخ سب النبي صلى الله عليه وسلم قال من بالله واصلي وصوم ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلم يشفع ولا يصل وهذا اسلام ولا كفر هذا كفر ما شاء الله عز وجل يشفع فغير صحيح أنه هو الذي يدعى الشركه فقط تجعل مع الله إلها اخر لا في شركيات أخرى في كبر آخر من صلى الله عليه لو جنساً ربع على مصحف أو نزقه كما فعل بعض المشديد صلى الله عليه وسلم يشهد يسهد إلى الله الشعيب ولا يسهد الإلهي نقول لها دمسل اعوذ بالله فقال الشيخ ان هؤلاء فعلوا هذه الأفاعين بالناس حتى في واحد أنا أدركته قبل نحو ثلاثين سنة هذا الرجل كان في أحد البلاد العربية يقول للناس أحد المشاهد والله العظيم يا إخوان يقول هذا الإنسان يقول إلبح للقبر وإذا مجهش عنه يقول إلبح للولي الفلاني وإذا مجهش عنه إن شاء الله العظيم شوف حتى بعض الناس يعني بالتبسيس على العامة وهو رجل يشتغل تدريس في الفخر في أحد أحد المذاهب أو أحد المذاهب يعني شيء الحقيقة عود بالله أهل إيمان ما يقول مثل هذا إيش الإنسان يخشى الله عز وجل ويخشى من ثلاثات الإنسان التي قد يقولها اللسان خطا ولا يزل بها يعني يظل يومها الليل والنهار من أهل الايمان إذا قال خلمة تأسف تألف عليها وصارت في صدره ألمني شيء هذا من أهل الايمان ذا اللي يقول للناس استذر القبر وإذا ما عندي ولا لا له عندي عوضوا له ثم إنه رحمه الله قال, قال قالوا لهم نادي الدفين عاكبين عاكبوا على القبر واركعوا له وسبحوا ونادوه من دون الله ثم ان النار رحمه الله اراد ان يبين لهذا الجاهل التنظير تنظير السجود هو الان هذا الانسان يقول, يقول يعني لو قال انا كل شيء يجيزوا لكن السجود ما هو ها اراد الناظم رحمه الله ان يبين التنظير بين النداء وبين السجود لا أحد قال أقول فالخضوع والخشوع لب السجود إنه الممنوع. وقد نهى أن يستغيث أحد بأحد أو يستغيث أحد الخضوع والنداء. الا يشتركان في نتيجة واحدة وهي الزلة للشخص المدعو والذلة للشخص الذي يسجد له من دون الله أليس كذلك فقال الشيخ رحمه الله أنت ما تفرق في مساله النداء هو يقول النداء ما في شيء قال, قال لا رحمه الله لا النداء الذي في القران لا حرج الفق بين شوفوا يعني إرادة الشيخ رحمه الله في يعني هذه الشبهه حين ذكر في قول الله تبارك وتعالى و ايوب نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين شوفوا هذا يعني هذا نداء اليس معهد الله معهد الله لكن شوفوا الايه الثانيه في قصته مريم جبريل فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سري ناداها شوف ظني النداء هنا ولوظى النداء في كلام عجيب نداء جبريل لمريم ونداء أيوب لله تبرح شو الفرق بينه يقول أنه أنت ما بينه بينهم هذا الدعاء معه الخبور وهذا الدعاء مجرد مطلق دعاء أو نداء فنحن الذين نقول النبي فيه وهذا الذي يكون معه الخضوع هذا هو الشرك ثم بين رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستغيث احد باحد و الله تبارك وتعالى قبل ذلك قال امن أم يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض اله الله و اجعل هذا من اختصاص الالهيه ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس في اورادهم ان يقراوا ان يقولوا في اورادهم اعوذ بكلمات الله التام ولا يستعاد بالمخلوق لا يجوز الاستعادة بالمخلوق فدل على أن الاستعادة بالمخلوق لا تجوز ثم إن الناظم رحمه الله قال يعني إلى أن يعني الشريعة دائما تسد أبواب الضرائع وذلك في الأشياء التي لا يقبل عليها إلا الله تبارك وتعالى تسد الضرائع فيها كما جاء في هذه النصوص ثم بين رحمه الله أن أعظم مقاصد التوحيد هو سد طرق الشرك وجاءت الشريعة على اختلاف النصوص في كتاب الله وفي صله في سد الابواب حتى في الالفاظ الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدعاء؟ الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو فتفتح من الشيطان واشباه ذلك من النصوص كلها لتعلقها بسوء الادب مع الله جل وعلا ثم بين رحمه الله ان هؤلاء الناس من تلميذهم على العامه انهم حفظ اجماع العلماء على جواز الاستقاله وهذا قد أشار إليه في ورده عليه الشيخ الإسلام أين الإجماء؟ أين المجمعون؟ في, ناش... في إجماء من المجمعين؟ عطنا إسماعهم هؤلاء الذين أجمعهم عطنا نصوصهم ما يستطيع يذكرهم لأن كما قلت لكم التفصيل يبين الكريم إذا صار دعوة أجمع العلماء على جواز الافتغاذة بصاحب القبر طيب يا حبيبنا وين الدليل؟ وين المجمعين اللي... سم لنا خمسة ثلالة واحد اثنين منهم وعطنا نصه ما يستطيع شيء. ثم بيّن الناظر رحمه الله يعني ان بعض اصحاب الامام احمد يعني آآ آآ رحمهم الله يعني حكىوا عن الامام احمد جواز التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه قال الناظر هذا ما ندحده نحن هذا صحيح ان قد روي عن الامام احمد جواز الخلف خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرئ عليه جواز التوسل به وقال هذا نحن ما ندحده لكن هذا الذي أنا أبين لكم شيء وهو أن كما أن في النصوص الشرعية محكم ومتشابه ولا لا اليس الله قال لنا في كتابي منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات ولا لا طيب أنت ماذا تصنع يا أيها الفدعي بالمتشابهات جاءت القاعدة عند المجمع عليها عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى ماذا إلى المحكم هذا اتفاق أهل العلم وتواردت على العباره يعني كلام العلماء من قديم وهم يريدون أن المشرك الشاب يرد إلى المحكم كذلك كلام أهل العلم متشابهون يرد إلى محكمه فما نقل عن بعض الصحافة فما نقل عن بعض العلماء شيء من ذلك رده إلى كلامه لماذا تمسكت انت في جزئية صغيرة ثم إنك فرعت عليها وفرخت وبينت هذه الأصول التي بنيت على هذا وتركت نصوصا من عليه وسلم ادنى واحد طالب علم يقول لك الإمام أحمد قد يصيب ويقصر رضي الله عنه طائمه الله لكن اين الدليل على ما قال الإمام أحمد صحيح ولكن ذلك بعد سبس طالح لا ينظرون في إمام كما ان المحدثين قلنا لكم في درس الصباح اليوم أن المحدثين لا يبالون يشيخ بخطأ المخطئ في حديث النفعه سلم أبداً يردل عليه ما خلوا إمام من يشيخ يشيخين عليه الله ردوا على مالك وعلى شاعري وعلى بحليفا وعلى شعبه وعلى جماد ردوا ما قبيلوا منهم أشياء فردوا بها فكذلك المتشاد من الكلام رد إلى محتمهم ثم إنه رحمه الله يعني بين أن هذا التوسل ينبغي أن يكون توسلا بالإيمان المقصودا وب ب بدعوة علي حتى يكون هذه... تكون هذه يعني يكون هذا توسل صحيحا. فإذا كان كذلك فهذا ليس في إشكال